صلي على محمد وعلي محمد تحيه طيبة لكم أحبة الحضور أحبة المشاهدين الكرام الذين تتابعون هذه الدروس الخاصة بتعلم تلاوة القرآن الكريم كان الكلام فيما سبق حول التفخيم والترقيق في لفظ الجلالة متى نقول الله ومتى نقول الله, ومتى نقول الله واضح؟ وقلنا أن الكسرة والياء هما قرينتي الترقيق وضابطتي الترقيق وقلنا أن الفتحة والضمة هما ضابطتي التفخيم طبعا الكسرة والياء والفتحة والضمة للترقيق وللتفخيم في كل موارد التفخيم والترقيق واضح؟ يعني من راح يتجينا احكام الراء الراء هم عندنا مره يتفخم ويصير ار ومره يترقق ويصير إر واضح مره نقول الرحمن ها ومره نقول الرساله ار شوف الر الرساله وذي الراء الرحمن هذا ايضا للفتحه والضمه دخول التفخيم وللكسرة والياء دخول في الترقية عن هنا كتبت لكم اليوم بعض الأمثلة خاطر تكون واضحة إذا كان مفتوح قال الله هذه عرفناها إذا كان مفتوح وإذا كان مضموم ما قبله لما قام عبد الله واضح وبعد ذلك قلنا إذا كان ما قبله ساكن شنو حكمه قلنا ننظر إلى الحرف الذي قبل حتى لو قبل لفظ الجلالة أربع حروف ساكنة عشرين حروف ساكن أجي أشوف الورى الساكن شنو مكسور ارققه القبل الساكن جاي يقول القبل الساكن نشوف القبل الساكن شنو القبل الساكن مكسور ارقق لفظ الجلالة مضموم أفخمها مفتوح أفخمها واضح؟ وهنانش عندي ساكن بعد ضم قالوا واضح قالوا اللهم شوف هذه همزه الوصل قلنا هاي البارحه هم معذره الدرس الماضي تكلمنا عنها مو صحيح قالوا اللهم زين ساكن بعد فتح والى والى الله وإلى الله ترجع الأمور والى الله ايضا نفخمها زين هنا عندنا نفس الحاله بالترقيق اذا اجانا ساكن وما قبل شنو مكسور وينجي الله وينجي الله واضح وينجي ها لحد تختلف عليه ويقول وينجي الله لا وينجي الله الذين اتقوا بما فازتهم وينجي الله الذين اتقوا شوفوا وينجي وينجي الله طيب الموضوع المهم اللي اريد اشرحه هو التنوين مره يجينا ما قبل لفظ الجلاله شنو يجينا حرف منون بتنوين الفتح او بتنوين الضم بتنوين الفتح يعني ذني الشخطين اللي جاي تشوفوهن الفتحتين اذن شو يسمونهن سمونه تنوين الفتح يعني هاي اصلها اصلها قوما مفتوحه ورا لفظ الجلاله الله واضح عفوا هذه النون ساكنه اسف جدا الميم هذه مفتوحه الميم مفتوحه والنون ساكنه حذفوا هذه النون خطا واضح فصارت قو عوضوها بألف وخلوله فتحتين صارت قوما واضح كذلك الحال في سورة الإخلاص في أحد أيضا أصل الكلمة هكذا هذه الدال مضمومة والنون ساكنة شالوا هذه النون حذفوها خطا خلوا هذه العلامة صارت أحد لكن هي أصلها هذا نون واضح؟ هذا العلامة خلوها دليل على شنو؟ على وجود نون محذوفه خطا ولكنها ثابتة لفظا واضح اخواني كذلك الحال في هذه هنا قوما وبعدها الله اذا على قياسنا الاول الميم مفتوحه والنون شنو ساكنه اذا على هذه القاعده ساكن بعد فتح ها يعني شنو حكم لفظ الجلاله هنا شنو الحكمه تفخيم قوما الله تصير لكن هنا تختلف القاعده او هنا نفس الحاله لازم تصير قل هو الله احدنا الله الصمد احدنا الله مثلا الصمد صحيح لان مضمومه هنا لا هنا تختلف القاعده قوما واحد يرقق لفظ الجلاله يخفف لفظ الجلالة منهم من يقول بسبب التقاء الساكنين قاعدة في اللغة العربية تقول إذا التقى ساكنين يكسر أولهما واضح؟ إذا التقى ساكنين يكسر اولهما من الساكنين؟ قوما بها الصورة مو هي قلنا النون شنو؟ ساكنة الله هذا اللام اللام المدغم اللام الاول فيه ساكن هذا اللي بلفظ الجلاله واضح ساكن هذا ساكن وهذا ساكن يقول مجتمع سيفان في غمد واحد ومجتمع ساكنين في كلمتين متجاورين ذو الجوارين عداوه يقول ابويا لو نسد بابك لو انسد بابي ما يصير ببن اثنينن مفتحه فهنا شنو قومني راح نشيل هاي السكون نخليلها شنو كسره فاش راح تصير قومني الله مهلكهم واضح سيدنا وكذلك الحال في سورة الإخلاص اذا تلاحظون في سورة الإخلاص قل هو الله احد وشنو نهاية آية واضح وراها الله الصمد الله الصمد لان منقول ايه الله يعني مفتوحه عليها همزه قطع مو قلنا البارحه همزه الوصل تتحول الى شنو الى همزه قطع عند الابتداء بها مو زين لكن لو ردنا نوصلهن راح يصير حكمها حكمها يصير مثل قوم الله يعني هذا التنوين راح ينكسر هذا التنوين باحدن راح ينكسر فش راح تصير قل هو الله احد ني الله الصمد واضحه اكتبها قل هو الله احد ني الله الصمد واضح قل هو الله احد ني الله الصمد نيل هاي همزه وصل قلنا تعبرنا مباشره وين لللام قل هو الله احد الله الصمد اذا ردنا نوصلها اثنيننا عفوا اذا ردنا نوصلهم اثنينهم لفظه الاحد مع الله تفضل تقف اذا لم اذا طبعا راح يتحول الحكم وشرح تاني جاي احكيها خليكم وياي قلنا اذا وقفنا على كلمه احد قل هو الله أحد الله الصمد لن راح يصير همزه القطع المفتوحة اذا لفظ الجلاله راح يصير قبل مفتوح واضحه هاي اخواني واضح ان شاء الله ابغى سؤال عليها نعيدها نعيدها قومن الله التنوين اذا سبق لفظ الجلاله التنوين مفتوحا او مضموما تنوين الفتح او الضم الان او الان ها اذا سبق لفظ الجلاله يفخم لو يرقق ها شلون يفخم ايش كم واحد يقول يرقق ايش كم واحد يقول يفخم اذا جاء تنوين الفتح او تنوين الضم قبل لفظ الجلاله لفظ الجلالة يفخم لو يرقق ايش كم واحد يقول يفخم يرفع ايده ايش كم واحد يقول يرقق يرقق ما يصير يفخم قلنا قل هو الله احد ن الله الصمد وهنا قلنا قوم ن الله مهلكهم او معذبهم واضح نعيد القاعدة بعد اذنك استاذنا الكريم لفظ الجلالة إذا جاء ما قبله أخواتي الحاضرات سمعون إن شاء الله واضح الدرس عندكم لفظ الجلاله اللي هو الله إذا إجا قبل تنوين فتح أو تنوين ضم إذا إجا قبل تنوين فتح أو تنوين ضم في حال الوصل شو يصير به يرقق في حال الوصل أما في حال القطع بعد لفظ الجلاله راح يصير ما قبله مفتوح فاذا يفخم اذا اردنا نبدي به بس بلفظ الجلاله مثل في كلمه الله الصمد الله الصمد الوحد هتنقرئ الله الصمد بس اذا اريد اربط قبلها اقول احدني الله الصمد مو يجي واحد فيكم من يقرا الاخلاص وعلى حكايتنا نقول الى غمطها الى فلفها بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد إياكم إياكم لحد يقول قل هو الله أحد الله الصمد خطأ أولا هي أحد حذف نون وحذف ضمة وحذف بالكم على صلاتكم وعلى قراءتكم زين لو توقف عندها وتقول قل هو الله أحد الله الصمد واضح لو تريد توصلها تقول قل هو الله احد الله الصمد واضح نعم شيخنا الله يحفظك ان شاء الله هذه بعد القاعده موجوده هكذا قاعده التقاء الساكنين انا ما جاي احكي هذا ما مرفوع هذا التنوين فصلتها اني قلت احد اصلها نون محذوفه ساكنه ما عدي ضمه حركه الاحد الاخيره ساكنه إحنا, نت... احنا ما جاي نتعلم لغه عربيه نحن نتعلم اللفظ لفظها الصحيح احد الله الصمد غير هذا اللفظ مو صحيح تفضل نعم نعم من هي مو اصل الكلمه مو قلنا القاعده هنا لأن الفقه ساكن ثاني وياها تهدمت القاعدة الأولى يعني استجد هذا يسمونه, يسمونه في قواعد التجويد هذا حكم يحذف حكم آخر حكم يتوالد منه حكم آخر يغطى عليه يعني أنا دائما أقول الطلابي أقولهم في قواعد التجويد في صفات الحروف مثلا خاصة قانونها هو القوي يأكل الضعيف لأن مثلاً بصفات الحروف عدنا صفات قوية وعدنا صفات ضعيفة الحرف يمتلك سبع صفات إذا كان من هذه السبع صفات واحدة قوية تأكل الصفات الضعيفة كلها واضح؟ رح يمر علينا إن شاء الله بدرس الصفات أو عندما نعطي صفات الحروف إن شاء الله لهنا في لفظ الجلالة أصور كفينا ووفينا صار تقريباً أربع حلقات إحنا نتكلم عن لفظ الجلالة واضح؟ لفظ الجلالة تفخيمة وترقيقة؟ موضوع مهم جدا أرجو الالتفات إلى فضل شيخنا هو إن شاء الله بخدمتكم إن شاء الله إذا نحن نشرع الآن في فاتحة الكتاب واضح؟ فضلوا إذا تنوين كسر هو تنوين كسر مرقق، نعم نعم نعم بعد ما لا علاقة هو بعد إحنا شريد بعد هو التنوين كسر بدال من حوله إن وجد أي نعم يتحول إذا نبدأ بفاتحة الكتاب سوف أقرأ الآيات بداية وترددونها بعد إن شاء الله وبعد ذلك إن شاء الله سوف نعطي أهم الملاحظات التي في فاتحة الكتاب نكتبها ونتعلم كيفية النطق. بالكلمات او الاخطاء الشائعه التي تقع عند اكثر القراء واضح ان شاء الله اذا نبدا انا اقرا وانتم ترددون معي طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا قلنا لفظه الشيطان النون مالتهاش بيها مكسوره نعيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اريدكم لفظه الشيطان الطاء تقروها باستعلاء لا احد يقول الشيطان شيطان الشيطان واضح تبين بشاعته زين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جاي أسمع بيكم يقولون الرحمن ديروا بالكم اللي يقول الرحمن راح نعاقبه وهذه العقوبة ما يعرفها شنان عقوباتي ما تتوقعونها زين؟ ديروا بالكم بسم الله الرحمن ها حجنا ني بالكسرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ايه هسه تمام نعيدها للتاكيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أريد أسمع كلمة رب مفخمة را ر ما أريدها ره رب أريدها رب واضح نفخم هذا اللفظ الكريم الكبير الحمد لله رب العالمين جميل الرحمن الرحيم أريدكم تقولون الرحمن الرحمن الألف يخفف يستفل يرقق واضح؟ الرحمن الرحمن من. واضح؟ الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بعد خل نخففها أكثر الرحمن الرحيم قد ما تخفف هذا الألف راح تصير الرحمة أوسع تصير الرحمة أوضح واضح؟ هو الشخص اللي هو عصبي يقولون هذا عصبي بس إذا هو بشوش يقولون هذا وجهه يضحك شوف باستفالة فلتمنى تقول واحد هذا رحمن لا تقول هذا رحمن صح؟ فش نقول إحنا ما نقول الرحمن الرحيم غير الرحمن بس الرحمن ها؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهم لفظه في فاتحه الكتاب هي لفظه نعبد شوف شلون انا قسمتها نعبد نعبد واضح مو نعبد بدون واو ضمن زين هسا نوصل لها ان شاء الله اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط, اهدنا, الصراط اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم،, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. شوفوا أنا قلت غيري لو قلت غيري غا غ الغين من حروف الاستعلاء نفخمها صراط, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم توي اسمعها منكم غيري انا اريدها غا غا غير غير مفخمه غ استعلاء تفخيم واضح غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم جزاكم الله خير جزاء المحسنين صلوا على محمد وآل محمد الله على محمد محمد ما تعبتوا طيب الله يحفظكم إن شاء الله كل إن شاء الله في خدمة القرآن الكريم إذن فاتحة الكتاب أول آية بدأنا بها هي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اذا امكن حبيبي تمسح هذه السبوره الحمد لله رب العالمين شوفوا لفظ الجلاله اللي بعد الحمد رققناه ليش لان قبله لام مكسور لي لله واضح ما اعتمدنا على الضم في كلمه الحمد لان ما لها علاقه لانه هو مضاف إلى لام لي فصارت لله إذن أول كلمة هي الحمد ها لله رب بالعالمين ايش كم واحد عندنا يقول رب العالمين ها من قراءنا يقول الحمد لله رب العالمين كون ينتبه اول ملاحظه نقولها هي الحمد وليست الحمدي هناك بعض الاخوه الشباب الشباب اللي حياهم بيضة الشباب ها بعض الاخوه وايضا اكو بعض الاخوه الشباب اللي حياهم سوده ها يقرونها الحمدي واضح بعض الأخوات أمهاتنا الكبار أخواتنا العزيزات يلفظونها الحمد لله خطأ ليش هذه المجاورة هنا مهمة اللي تكلمنا عنها في لفظة الاستعاذة هنا لأنه قبلها بسم الله الرحمن شوف كلها مكسورة بسم الله الرحمن الرحيم هنا جت ضمه رأسا ضم باع اختلفت الوزن اختلف واضح السياق اختلف فلذلك البعض شو يسوي يعتقدها كسرة فيقول الحمد وهذا شيء غير صحيح إذن يجب أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد وأرجع لله رب العالمين طبعا هاي في حالة الوصل واضح نعم ال... هذه هذه جو شوفها ماكو اشكال الشد عندما توجد بال بالرسم الكسره يا اما اذا وجدت تحتها الخط تعتبر شده مكسوره اذا فوقها يعتبر شده مفتوحه هذا بالرسم هذا حسب الرسم المهم هو اللفظ احنا جاي نقول الحمد لله رب مو مشكله ربي مقفره المهم هي الشده دائما تنكتب اذا تحتها الخط المائل تعتبر شده مكسوره واذا فوقها هذا شيء معروف زين اذا الكلمه الاولى اللي نثبتها بملاحظاتنا الالتفات نقول الى لفظه الحمد الى ضمه كلمه الحمد بعد ذلك لله هذه ايضا مكسوره ربي ربي العالمين ربي العالمين هناك بعض الاخوه عندما يقراون يمدون الحركة فتصبح حرفا وهذا شيء غير صحيح شنو يعني؟ يعني من يقرأ شيء يقول الحمد لله رب العالمين واضح أكو مو أكو بعض الناس يشتقرا الحمد لله رب العالمين هذا غير صحيح احنا مو قلنا حرف الألف يقابل منه بالعلامات الفتحة مو؟ وقلنا حرف الواو تقابله بالعلامات الضمه وقلنا حرف الياء تقابله بالعلامات الكسره شايفين مرات نقول بالمد انتبهوا لهذا الدرس جيدا قبل نهايه الدرس دائما نقول ولا الضالين هذا المد هذا شلون نقيسه شقد امد على مود اني ابرزمه الشرعيه وادي الحق العليا قد أمد العلماء يقولون تمد هذا الحرف اللي هو الألف بمقدار ست حركات هيش يقولون أو بمعنى آخر يقولون بمقدار ثلاث ألفات واضح؟ شنو ست حركات شنو ثلاث ألفات باقي دقيقه وحدة ما راح أقدر أكمل لكم المعلومة إن شاء الله في الحلقة القادمة سنبين ما معنى ست حركات او ثلاث الفات او ما معنى يمد يسمى طول بمقدار الطول او بمقدار التوسط او بمقدار القصر ان شاء الله في الحلقة القادمة في الدرس القادم سنبين هذه الموازين الزمنية للمد شاء المولى عز وجل ان يبقينا إن شاء الله وأن يطيل في أعمارنا وأعماركم لخدمة تلاوة كتاب الله العزيز إلى أن نلتقي إذن معكم أحبتي يا من حضرتم لدرس القرآن الكريم ومع الأخوة الأحبة المشاهدين إلى درس آخر إذن نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته